بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم. تلك آيات الكتاب مبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين.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 وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أنئت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يستقون قال رب إن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 ان كُنْتُمْ تَقِين قَال لِمَنْ حَوْلَهُمْ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قالَا إِن رَسُول فْنَّذَ أُسِلَ إلَكُم لَمَجنُون قَالَ رَُّ المَشِطِ وَالمَغُربِ وَمَا بَينَمَا إِن قُُم تَعتِلون قُل لَّا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ۖ لَا ٱجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا ۖ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِينٍ ۖ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ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 يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُنُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَكْتُبُ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ فَجُئْنَا السَّحَرَةَ لِمِقْاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُّجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قَالَ لَهُم مُسَأَقُمَتُمُ الْقُون فَأَلْقَوْحِ بَالَهُم وَعِصَّهُ وَقالوا وَبِِززَّةِ فيِي الرَّعَونََ إَِّ لَ نَحْنَ الْ الغَالِ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 ولا امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا اقطعن اهديكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ان لا اله ربنا منقلب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 تبعون فارسل فيرعون في المدائر هاشرين ان هاؤلاء شرذمه قليلون وانهم لنا لغاظوا وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا أتبعوهم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 وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَانْتَظِرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ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 فَعَلُونَ قَالَ افَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلَّهِ إِلَّا رَبَّ الذي خلقني فهو يهدي ولا الذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيي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 وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تقزني يوم يبعثون يوم لا لا عمال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَقُبِضُوا فِيهَا هُمْ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَدَاعَىٰ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْا مَا ذُكِّرُوا وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَفِيعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ بَلَوْنَا أَن لَّنَا كَمَرَّةٍ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ان في ذلك لا ايه وما كان اتسهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسل إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَدْرِي لَأَخِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَنَتَّبِعُكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ لَوْ تَشَرَّعُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَنَتَّخِنَنَّكَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُوا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 إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَدْرِي لَأَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُتْرَكُونَ فِيمَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّتٍ وَزُغُوا وَإِنَّ نُفُخُنَا طَلْعَهَا هَضِيمٌ وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُرُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ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 وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً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 أَنْتُمْ الذُّكْرَانُ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَاْدُ قَالُوا إِلَّا إِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحٌ فَلَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِنَ الْقَالِدِينَ رَبَّنَا ادْخِلْنِي وَأَهْلِي مما يعملون فجَنَهُ وَأَههُ أَجمَعيد إِلَّا غَزوزَ فيِي الغابِدين ثمُ دَمْن النَّآقَرين وَأَمْ تَضنَ غَلَهِم فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ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 وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالسُّحَارَاءُ يَدُبُّ بِهِمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ